بوك تو بانكس داشن بس جيد عند الطبيب عند الطبيب أشسو سرعشاس وسرعشس بس جيد عندي موعد, عندي موعد مع الطبيب الموعد عندي في الساعة 10 الموعد في الساعه 10 وكيه مسمو حضرتك ما اسم حضرتك؟ براشو بالاوتلاو كيمايامي تفضل اجلس في غرفة الانتظار تفضل اجلس في غرفه الانتظار جيدي توست واتاس الطبيب سياتي حالا الطبيب سياتي حالا كوريوس اسات apsidraudės apsidraudusi taaminukah al sihhi ma ayi sharika taaminuk al sihhi ma ayi sharika kuojums galiu padaiti bima za aqdir an هل تشعر بألم؟ كورس كاودا أين الموضع الذي يؤلم؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ مانسكاودا نوجارا أشعر دائما بألم في الظهر أشعر دائما بألم في الظهر ماندجناي سكودا غالبا عندي صداع في اغلب الأوقات عندي صداع في اغلب الاوقات اشعر احيانا بألم في البطن اشعر احيانا في البطن من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك براشو من فضلك تمدد على السرير تمدد على السرير ضغط الدم تمام Dot eldam temam. Aš suleisiu jums vaistų. O ibra? Hokna. O ibra. Aš duosiu jums taplečių. O tai ką hubūb. O tik Aš duosiu jums vaistų receptą nusipirkti vaistiniai. أعطيك وصفة طبيب للصيدلية أعطيتك وصفة طبية للصيدلية